لهم أ ج ر ا ح س م ا ماكفين فيه أ ب د ا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم ب ه من علم ولا ل آ ب ا ئ ه م كبرت ك ل م ة تخرج من أ ف و ا ه ه م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 إ ن ه م ف ت ي ة آ م ن و ا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إ ذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات و ا ل أ ر ض لن ندعو م ن دوني إ ل ه ا لن ندعو من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 قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هادي الى المدينه فلينظر, فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتفوا برزق منه, منه وليتلقفوا ولا ي ش ع ر ن ك انكم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا ابدا وكذلك اعترنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها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 سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون خمسه ة س س ا م كلبهم م ويقولون خ سادسهم ة س كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم قل ربي اعلم بعدتهم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 واذكر ربك إ ذ ا نسيت وقل عسى ان يهدين ي ربي ب أ ق ر ب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ث ل ا ث م ئ ة سنين وازدادوا تسعا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 افليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساء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 تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من أ س ا و ر من ذهب ويلبسون ثيابا خضراً, خضرا من سندس و ا س ت ب ر ق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 واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما, جنتين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آ ت ت اكلا ولم تظلم منه شيئا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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أ و يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا واحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ماء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 هو خير ف و ا ب ا وخير عقبا واضرب لهم مثل ا ل ح ي ا ة الدنيا كماء إن أنزلناه, انزلناه من السماء ف ا خ ت ل ط بي نبات ا ل أ ر ض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 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وراى المجرمون النار فظنوا انهم واقعوها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 وما نغسل المرسلين إ ل ا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آ ي ا ت ي وما أ ن ذ ر و ا هزوا ومن أ ظ ل م ممن ذ ك ر ذ ك ر ب آ ي ا ت ربه ف أ ع ر ض عنها و ن ت ي ما قدمت يدان انا جعلنا على قلوبهم أ ك ن ه ان يفقهوا وفي آ ذ ا ن ه م وقرا و إ ن تدعهم و إ ل ى الهدى فلن يهتدوا اذا أ ب د ا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 قال إ ن ك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم ت ح ط به خبرا قال ستجدني إ ن شاء الله صابرا ولا أ ع ص ي لك أ م ر ا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 قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إ ذ ا أ ت ي ا أ ه ل ق ر ي ة استطعما اهلها ف أ ب و ا ان يضيفوهما فوجدا فيها جذارا يريد أ ن ينقض ف أ ق ا م ه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 ف أ ت ب ع سببا حتى إ ذ ا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ح م ئ ه ووجد عندها قوما قلنا ي ا ذ القرنين ا إ م ا أ ن تعذب و إ م ا أ ن تتخذ فيهم حسنا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 ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلو على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى إ ذ ا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إ ن ياجوج و م أ ج و ج مفسدون في ا ل أ ر ض فهل نجعل لك خ ر ج ا على أ ن تجعل بيننا وبينهم سدا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 حتى إ ذ ا جعله نارا قال اتوني افرغ عليه قطرا فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا ر ح م ة من ر ب ف إ ذ ا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا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 الذين كانت أ ع ي ن ه م في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يستخدوا عبادي من دوني اولياء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 أ و ل ئ ك الذين كفروا ب آ ي ا ت ربهم ولقائه فحبقت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم ا ل ق ي ا م ة وزنا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 خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما إ ل ه ك م إ ل ه واحد فمن كان يرجو لقاء ر ب ي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك ب ع ب ا د ة ر ب ي أ ح د ا